ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون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 أَوَلَمْ يَثِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْسَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أَن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشروت تشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا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 ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم إذا أنتم وَلَهُ ولهم في السماوات والأرض كل له قانطون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 مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَغُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَاعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليثيقهم بعض الذي عملوا ليثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون هُلْفِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَدَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمًا مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ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 فجاؤه بالبينات فتقمنا من الذين أجرمو فتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا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 من قبله لمبلثين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولא إن أرسلناري حفروه مصفر ولا ظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْمُدْبِرِينَ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 ولقد غرّبنا الناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون